بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اسف الانبياءül ومرسلين نبينا محمد على آله وصحبته أجمعين اللهم اغفرننا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التأمم ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ومن ويجب بذله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وليجب بذله لعطشان ولو نجسا يجب على الإنسان الذي لا يجد إلا هذا الماء وعنده عطشان أن يبذله لهذا العطشان وجوبا لماذا؟ لأن إنقاذ المسلم من الهلكة واجب وهذه قاعدة عند الفقه إنقاذ المسلم من الهلكة واجب إذا أمكن إذا كان يمكن فإن لم ينقذه واستعمله هو فهذا حرام وهو آثم فهذا حرام وهو آثم لكن الوضوء صحيح لكن الوضوء الوضوء صحيح في هذه الصورة لأن النهي لا ينصرف إلى ذات الماء لأن النهي لا ينصرف إلى ذات الماء إذن إذا كان عند الإنسان ما فإنه يجب أن يبذله لعطشان حتى لا يهلك فإن لم يبذله واستعمله هو فإنه آثم ولكن الوضوء صحيح ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث أكبر وأصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله طيب يقول ومن وجد ما أن يكفي بعض طهره من حدث أكبر إلى آخره إذا وجد ما أن يكفي لبعض طهره فالحكم عند الحنابلة أنه يلزمه استعماله ويتيمم للباقي يلزمه استعماله ويتيمم للباقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم وهذا يستطيع هذا الأمر ثم لأنه واجد للماء ولو لبعض قهره لأنه واجد للماء ولو لبعض قهره فلا يتحقق فيه أنه فلم تجدوا ماء واضح وعنه لا يلزمه أن يستعمله ويتيمم وعنه لا يلزمه أن يستعمله ويتيمم هذه المساله فيها عن احمد كما سمعتم روايتان لكن هذه مساله مثال لموضوع آخر وهو أن بعض العلماء الكبار قد ينفي وجود روايه مع وجود روايه نسمع لا الشيخ القاضي يقول القاضي في كتاب في روايتيه لا خلاف فيه في المذهب لا خلاف فيه في المذهب وقال في التلخيص يلزمه في الجنابه روايه واحدة ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان صاحب التلخيص اللي الشيخ فخر الدين بن تيميه الشيخ القاضي وان الشيخ القاضي باعلى لا يعلى يرون ان هذه المساله فيها روايه واحده مع العلم ان الحنابل حكوا روايتين مع الحكم العلم ان الحنابل حكوا في مساله الجنابة روايتين فهذه من أمثلة التي قد ينفي بعض الناس وجود رواية مع أنها موجودة بل قد تكون فيما بعد مشتهرة لكن في وقتهم ليست مشتهرة هذا الكلام في الحدث الأكبر في الحدث الأصغر يلزمه أيضا أن يستعمله ويتيمم للباقي لكن في الحدث الأصغر ذكروا كلهم أنه في في هناك وجه او رواية أنه لا يلزمه ويتيمم مباشرة لا يلزمه ويتيمم مباشرة اختلفوا هل هي وجه أو رواية لكن يعني وجود هذا الخلاف بالنسبة للحدث الأصغار إذن الخلاف الذي نفاه بعض الحنابلة في متعلق بالحدث الأكبر أما الأصغر ففيه رواية او وجه وتقدم معنا أن هناك مجموعة من الأقوال يختلف الحنابل هل هي رواية؟ خلق يقول تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله لا يتيمم قبله فإن تيمم قبل استعمال لم يصح التيمم لأن شرط جواز التيمم لم يتحقق في حقه حان شرط التيمم عدم موجود الماء والماء الآن موجود فلا يجوز له أن يتيمم فإن تيمم قبل استعمال البطل تيمم عليه أن يغسل بهذه الماء ثم يتيمم للباقي نعم. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه نعم ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها معنى هذه الآية أن الإنسانذا كان المتوضع عنده ماء لا يكفي للوضوء وغسل النجاسة تكفي لأحدهما عندهما لا يكفي للأمرين غسل النجاسة والوضوء فالواجب عليه عند الحنابلة أن يقدم غسل النجاسة ثم الباقي إن بقي شيء استعماله وتيمم للباقي ولا تيمم تيمم كامل إن انتهى الماء لماذا قالوا أن الوضوء بالماء له بدل وهو التيمم وإزالة النجاسة ليس لها بدل فنستعمل الماء فيما ليس له بدل وهذا منصوص الإمام أحمد هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وما وقفت على خلاف في هذه المسألة لم أقف داخل مذهب أنا أقصد لم أقف على خلاف في هذه المسألة كأنهم يرون أن هذه المسألة واضحة باعتبار أن التيامم أن الوضوء له بدل فنذهب للأمر الذي ليس له بدل يقول وتيمم للحدث بعد غسلها يعني ولا يصح أن يتيمم قبل غسل النجاسة ولا يصح أن يتيمم قبل غسل النجاسة فيجب أن يغسل النجاسة أولا ثم يتيمم مع العلم أنه في هذه الصورة هو يجوز له أن يتيمم لأن الماء الموجود شرعا مخصص لغسل الإشه النجاسة. مع ذلك لا يجوز له أن يتيمن قبل غسلها لكي يتحقق, الشرط. لكي يتحقق الشرط وهو عدم وجود الماء قال وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه لو كانت النجاسة في ثوبه فنفس الحكم كالحكم السابق في أصح روايتين في أصح الروايتين في مسألة غسل النجاسة في ثوبه هم قالوا كالحكم هم قالوا أن حكمها حكم المسألة السابقة تماما لكن قالوا عبارة في أصح روايتين فهل في مسألة الثوب هناك روايتان فقط او المقصود حتى المسألة السابقة في المسألة السابقة لم يصرح بوجود أكثر من رواية وإنما أذكر أن الإمام أحمد نص عليها بدون تعداد الروايات ظاهر صنيع الحنابل أنه في مسألة إذا كانت النجاسة على بدنه لا يوجد إلا رواية واحدة وإذا كانت النجاسة على ثوب فيها روايتان طيب ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي طيب يقول من جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي الصحيح من المذهب كما قال المؤلف أنه إذا جرح ولم يتمكن من الغسل ولا من المس أنه يتيمم عن هذا الجرح يتيمم عن هذا الجرح هذا هو الصحيح وعليه جماهير الحنابلة ودليلهم تقدم معنا وهو صاحب الشجة دليلهم صاحب الشجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعصب الجرح ويمسح عليه أمره أن يعصب الجرح ويمسح عليه فإذا من جرح؟ ولم يتمكن لاحظ عبارة المؤلف وتضرر بغسل الجرح أو مسعه بالماء إذن شرط التيمم عدم القدرة على الغسل وعدم القدرة على المسح فإنه كما قال يتيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب من يعني له أن يتيمم عن نفس الجرح وله رخصة أن يتيمم عما قرب من الجرح مما يتضرر لو غسله مما يتضرر لو غسله لأن غسل ما يجاور الجرح أحيانا يجر الجرح يضر الجرح يضر الجرح فله أن يثيم عن الموضعين الجرح وما يتضرر به مما قرب من الجرح ثم انتقل المؤلف إلى مسألة المسح فإن لم يتضرر بمسحه وجبه أجزاء وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضى مراعاة الترتيب طيب يقول وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ قوله وجب وأجزأ معنى هذه العبارة أنه إذا كان يمكن أن يمسح على الجرح فإنه يجب أن يمسح على الجرح ومعنى قوله وأجزأ يعني بدون تيمم يعني بدون تيمم هذا منصوص الإمام أحمد تعليل واضح وهو أنهم قالوا أن, الغسل أن المسح جزء الغسل المسح جزء من الغسل أو بعض الغسل فيكتفى به عنه وهو أولى من التيمم لأن المسح طهارة ماء والتيمم طهارة تراب وطهارة الماء مقدمة على طهارة التراب واضح وعنه يتيمم وعنه يتيمم إذن إذا كان يتمكن من المسح عرفنا أن المذهب وهو رواية عن إمام أحمد أنه يمسح ويكتفي بالنسح وقلنا الرواية الثانية أنه إيش يتيمم وحده هذه الرواية الثانية أن يتيمم وحده عليها جماعة كثيره من الحنابلة واختارها القاضي والخرقي يعني رواية الحقيقة كانت مرشحة تكون المذهب لكن لم تصبح المذهب ما. اختاروا الرواية السابقة الأولى لكن حقيقة هذا مثال يعني قد يندر أن يذهب الخرقي والقاضي وأكثر الحنابلة ولا تكون هي الملهم هناك رواية ثالثة في المسألة أنه يتيمم ويمسح يتيمم ويمسح لأن ظاهر حديث صاحب الشجة أنه جمع بين المسح والتيمم جامع بين المسح والتيمم لكن المذهب هو أسهل الروايات الثلاث وهو أنه يكتفي بإيش بالمسح يكتفي بالمسح كبهارة بديلة عن الغسل وهي أولى من التيمم طيب وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوءه لزمه إذا توضأ مرعاة الترتيب فيتعمم له عند غسله لو كان صحيحا ومرعاة الموالاة فيعيد غسل الصيح عند كل تيمم طيب هذا موضوع جديد وهو أنه إذا كان الجرح ببعض أعضاء وضوءه فإنه بالنسبه للوضوء يلزمه أن يراعي الموالاة والترتيب يلزمه أن يراعي الموالاة والترتيب وحلى هذا جماهير الحنابلة واختيار كبار الحنابلة أنه يراعي الترتيب والمولاة دليلهم واضح هم يقولون أن هذا العضو من أعضاء الوضوء الذي ستتيمم عنه يجب فيه المولاة والترتيب في طهارة الماء فكذلك في بدلها نحن لا نتحدث عن التيمم الترتيب والموالاة في التيمم هذا امر آخر نحن نتحدث عن إذا كان هناك جزء من أجزاء الوضوء سيتيمم عنه يجب أن نراعي في هذا الوضوء الموالاة والترتيب بمعنى أنه إذا كان الجرح في اليد يجب أن تراعي الترتيب فلا تتيمم عن هذا الجرح قبل ما تغسل وجه مثلا واضح ولا لا وكذلك الموالاة هذا هو المذهب والمشهور ولا يوجد رواية أخرى عن احمد. لا يوجد رواية أخرى عن أحمد لكن يوجد قول آخر في المذهب قول آخر في المذهب أنه لا يشترط لا تيمم لا ترتيب ولا الموالا لا يشترط و شيخ الإسلام يعتبر أن هذا القول أنه هو الصحيح من المذهب فما يعتبره شيخ الإسلام الصحيح من المذهب يخالف ما عليه استقر الأمر عند المتأخرين نلاحظ كلام شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد فيصح أن يتيمم بعد كماب البضوء بل هذا هو السنة بل هذا هو السنة القول الثاني الذي يعتبره هو صحيح من مذهب أحمد كما قلت يعني ليس هو القول الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين وهذا يعطيك سورة عن قضية ان المذهب هذا مذهب اصطلاحي يعني اصطلحوا على أنه هذا المذهب وقد ينازع في كون, يعني قد ينازع في كون أصول قواعد أحمد تدل على ما استقر عليه المذاهب في بعض الصور يعني قد ينازع وان كانت قول يعني هو قول معتبر وعلى جماهير الحنابلة لكن وجود شخص مثل الامام الشيخ الاسلام يقول انه مذهبه صحيح من مذهب احمد هذا هذا يشير الى قضيه الاختلاف الكبير في تحديد المذهب طيب في خلاف الجنابة فلا ترقيم فيه ولا مواله الاحبه نحن الآن أخذنا الخلاف في الترتيب في الوضوء أليس كذلك وأن الشيخ الإسلام يرى أنه يعني الصحيح من مذهب أحمد أنه ما يرى الموالاة هناك أيضا يعني وجهة نظر لبن قدامة أخرى تختلف لبن قدامة ذكر الخلاف في الترتيب بشكل لاشك إشكال فيه لكن في الموالاة يقول الشيخ ويحتمل لا تجب المولاة بين الوضوء والتيمم وجها واحدا لأنهما طهارتان فلم تجب الموالاه بينهما كسائر الطهارات ولأن في إجابها حرجا فينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا القول الذي عليه المذهب عند المتاخرين يرى بن قدامة في هذا الاحتمال الذي ذكره أنه يحتمل أن يكون لا يجب وجها واحدا بلا خلاف هذا احتمال عند, عند ابن قدامة وهذا أيضا دليل على إنه أن بعض المسائل حقيقة يعني قد ينازع من قررها من المتأخرين في كونها المذهب منازعة قوية لو لأن هذا الأمر استقر وانتهى لكانت منازعة قوية ولا يقرن هذا المذهب بل المذهب في مثل هذه المسألة على ما ذكره من قدامه شيخ الإسلام ابن تيميان لكن استقر المذهب كما قلت على المسألة الأولى وأنما أردت أن أشير إلى هذا القضية يقول هنا بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا مولا وهذا أمره واضح لأنه في غسل الجنابه لا يجب عند الحنابلة لا الترتيب ولا المولا فيه أصلا بخلاف الوضوء فإذا لم يجب فيه اصلا ففي التيمم عن بعضه من باب اولى في بعضه من باب أولى. نعم ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاه طلب الماء في رحله بان يفتش ما يمكن ان يكون فيه وفي قربه بان ينظر وراءه وامامه وعن وشماله فان راى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فينتيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه نعم يقول ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء المشهور عند الحنابلة والمشهور عن أحمد الذي عليه جماهير الأصحاب أنه يجب قبل أن يتيمم أن يطلب الماء سواء ظن أن الماء موجود أو ظن أن الماء غير موجود أو سوى الأمر عنده يجب أن يطلبه قبل أن يتيمم ودليله ماضح لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء والعرب لا تسمي شيء غير موجود إلا بعد الطلب لا يقال عن شيء غير موجود إلا بعد الطلب وأنت تلاحظ أن الإمام أحمد يتمسك بهذه الآية لأنه يقول هذه الآية جاءت في خصوص التيمم فاعتبرها وأخذ بمفاهيمها ودلالاتها كلها إذن لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا إذا طلب الماء بمعنى إذا كنت أنت في مكان ولا تجد ماء ما عندك ماء لكن يجب عليك أن تطلب هذا الماء قبل أن تثيم تبحث عنه كما سيأتينا في كلام المؤلف وعنه لا يجب طلب الماء لأنه في هذه الحال يصدق عليه أنه لم يجد الماء أنه عادم للماء يعني حتى قبل الطلب حتى قبل الطلب <تصفيق> وهنا تنبيه أن هذا الخلاف في المذهب إنما هو فيما اذا لم يتحقق عدم الوجود عدم الوجود فاذا تحقق عدم الوجود لا يحتاج الى طلب روايه واحده لا يحتاج الى طلب روايه واحده اذا الطلب متى اذا لم يتحقق إذا لم يتحقق ولو ظن عدم الوجود لو قال أنا أظن أنه لا يوجد لكنه لم يتحقق يجب عليه أن يبحث وعرفتم الرواية الثانية عن الإمام أحمد طيب أيوة نعم ثم قال رحمه الله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه هذا يسميه الفقهى صفة الطلب أو كيفية الطلب هذه الكيفية التي يطلب فيها الإنسان الماء أن ينظر عن يمينه وعن شماله وفي كل ما قرب منه وإذا ظن أنه يوجد في مكان معين استبرأ وذهب يطلب في هذا المكان فهذه الأشياء عرفية لا يقصد منها التحديد وإنما يقصد أن يكون هذا هو الطلب بمعنى أنه لا يكتفي بأن يقف في مكانه ويلتفت هذا ليس طلبا بل يجب أن يبحث كما إذا كان يبحث عن حاجه له عن حاجه اللهو يريدها يبحث هنا وهناك ويصعد على الاماكن المرتفعه إلى اخره يقول يطلبه من رفيقه مقصود الحنابلة لزوما إذا عرفت انه عند رفيقه ما تطلبه منه لزوما يعني يلزمك ان تطلب الماء وقيل وليست روايه لا يلزموا الثاني وقيل قول ثالث لطيف عند الحنابلة أنه يلزمه إذا كان يدل عليه يعني إذا كان بينهما يعني صحبة وصداقة تقتضي أنه لا يتحرج من هذا الطلب وهذا لطيف يعني فعلا هناك فرق كبير بين أن تطلب من صديق تدل عليه وبين أن لا تفعل هذا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كيسه في الحج وكيس عبي بكر واحد لما بينهما من خوة وإدلال على بعض رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه طيب إذن هذه ثلاثة أقوى لكن الحنابله ماذا يرون أنه يلجمه مطلقا أنه يلجمه مطلقا ثم قال فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه هذا تصريح بمفهوم ما تقدم وهو أن طلب الماء شرط لصحة التيمم فإن تيمم قبل أن يطلب فإن التيمم باطل وعليه أن يطلب ثم يعيد التيمم نعم. ويلزموا أيضا طلبوا بدلالة, بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخفوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا الصحيح من مذهب الحنابلة أنه إذا دله ثقة على مكان قريب فإنه يلزمه أن يطلب هذا الماء في هذا المكان قريب بهذين الشرطين أن يكون الدال فيه ثقة وأن يكون المكان قريب وعنه لا يلزمه وعنه لا يلزمه <تصفيق> ثم قال رحمه الله تعالى إذا كان قريبا عرفا نحن نشرط القرب لكن هذا القرب في خلاف في تحديد ما هو القرب فالمذهب يرون أن القريب والبعيد يحد بإيش بالعرف وانتهى الأمر يعد يحد بالعرف وانتهى الأمر وقيل حموك الله وقيل القريب والبعيد ميل أي شيء فوق المين فإنه يعتبر بعيد وقيل وهو ظاهر كلام الإمام أحمد أنه فرسخ فما بعد الفرسخ بعيد لا يزم أن يطلبه الحقيقة إذا كان, إذا كان هذا الأمر يفهم بشكل واضح من الإمام أحمد وهو ظاهر كلامه بشكل واضح ولا يولد عنه رواية أخرى ففيما قرره الحنابلة نوع مخالف لما احمد ففيما قرره الحنابلة نوع مخالف لما احمد لانه يجب أن ناخذ بظاهر كلام الامام احمد نعم قد نترك ظاهر كلام الامام احمد اذا كان عنه روايه اخرى على اشكال كان عنه روايه على اشكال لكن ان لا يكون في الباب الا ظاهر كلام للامام احمد ولا يوجد اشياء اخرى فالواجب ان ناخذ بهذا الظاهر يقول رحمه الله تعالى ولم يَخَفْ فَوْتَ وَقْتٍ وَلَوْا الْمُخْتَارِ أو رفقة إذا كان يخاف فوات الوقت المختار أو فوات الوقت كله فلا يجوز له فلا يجب عليه أن يطلب الماء بل يجب أن يتيمم ويدرك الصلاة وكذلك إذا خاف فوات الرفقة وقد نصل حنابل على أن خوف فوات الرفقة يشمل ما إذا كان فقط. يخشى فوات الأنس بهم ولا يتضرر بهم بمعنى لو قال أنا لا تضرر بفواتهم لكن يفوت علي الأنس فهذا عذر عند الحنابلة فهذا عذر عند الحنابلة وله أن يتيمم لكي يدرك الرفقة الذي أو التي يخاف بفواتها فوت الأنس والصحباء ثم قال أو على نفسه أو ماله إذا كان يخاف على نفسه من لحو نص أو سبع أو من أعدائه أو عدو من أعداء المسلمين أو يخشى على ماله السرقه أو على نسائه فإنه يجوز في هذه الحال أن يتيمم وقد تقدم ما يشبه هذا نعم ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر, مسافر إلى ما وقد ضاق الوقت ولا يتيمم لخوف فوت جنازة <تصفيق> المذهب وهو منصوص عن الإمام أحمد وعليه جماهير العلماء الأصحاب أنه لا يتيمم لخوف فوت جنازة فإذا ظن أنه لو تيمم فاتت الجنازة فإنه, يتي... فإنه لا يتيمم ويتوضع ولو فاتت الجنازة لماذا تمسكا من الإمام أحمد بمفهوم الآية لأن هذا الذي يخشى فوت الجنازة غير عادم الماء. غير عادم للماء وكما قلت الإمام أحمد يتمسك بمفهوم هذه الآية وعنه يجوز وهذه الرواية مبنية على أمري رواية الجواز الأمر الأول أنه مروي عن بعض الصحابة مثل ابن عمر وغيره أنهم تيامموا لإدراك الجنازة الأمر الثاني أنه لا يدرك يعني أنه إذا لم يتيمم فاتت صلاة, الأولى. فاتت صلاة الجنازة الأولى بمعنى آخر قالوا هذا الأمر لا يدرك بالوضوء يفوت لا يدرك بالوضوء وكل أمر يفوت بالوضوء فإننا نتيمم معنا. لكن على المذهب لا يجوز على المذهب لا يجوز بل تنتظر وتتوضأ حقيقة هذه المسألة يفهم منها, يفهم منها أن صلاة جنازة الأولى لها مزية عند الحنابلة معينتم؟ مع العلم ان هناك تصريحات من بعض العلماء أن فروض الكفاية ليس فيها تفاوت تفاوت واضح فروض الكفاية ليس في التفاوت فالذي يصلي على جنازة في الجماعة الأولى كالذي يصلي على جنازة في الجماعة العاشرة وأن فرض الكفاية مستمر لا ينتهي بالصلاة الأولى واضح ولا لا هنا هذا الكلام الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي اختارها شيخ الإسلام والمجد وغيره وصنع الصحابة كل هذا يدل على أن الصلاة الأولى مع الإمام الأول لها إيش مزيح واضح أو لا وأن قول بعض الأصوليين أن فرض الكفايات لا تتفاوت أنه غير دقيق وأنه إذا صح ما أقوله وأنه لا يتناسب مع فهم الصحابة فلهذا أقول أنه هذا الموضع مفيد جدا في تلك المثلة الآن, الآن بعض الناس قد يأتي لجنازة موضوعة اللي يصلي عليها الناس في الجامع ثم يصلي هو ويخرج فهذا الرجل نحن نقول له أنت الآن صليت الصلاة الأولى أليس كذلك وفوتت الصلاة الأولى على جمهور الناس فهنا إما أن نقول هذا لا بأس بعمله لأن الصلاة الأولى والثانية والثالثة واحد. أو نقول ما فعله الصحابة يدل على أن الصلاة الأولى لها ميزة وأنه يجب أن تفسد الصلاة الأولى على جمهور الناس واضح ماذا يقول والحقيقة هذه المسألة بحاجه إلى تحرير أتمنى أن نطالب علم يتفرغ لها ويكتب فيها كتابة لأنه لا سيما في جوامع الرياض الكبرى التي يكون كل يوم هناك عدد كبير من الجنائز هذه المسألة الملحة عندهم لأنهم يصلون كثير يصلي ناس قبل قبل عقامة الصلاة لأنه يكون إمام مسجد ويدخل ويصلي ويخرج فلو حررت لكان أمرا مفيدا للناس نعم نعم ولا, ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر, مسافر إلى, إلى ما وقد ذاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده طيب مثل كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يتيمم لخوف فوت وقت الفريضة لخوف فوتي وقت الفريضة واضح إلا في هذه الصورة وهي ما إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ذاق الوقت عليه فقط أما في غير هذه الصورة فإنه لا يتيمم إذا خشي فوت وقت الفريضة بمعنى أن الإمام أحمد يقدم حد... الآية مفهوم الآية يقدمه على أحديث الأوقات واضح إلا وهذا كما قلت لأن الإمام أحمد يتمسك بقوة بهذه الآية بسبب أنها جاءت في موضوع خاص وهو موضوع التيمم فأخذ بمفهومها فيقول مثلا حتى لو خشيت فوت وقت الفريضة لا تتيمم لأنه لا يسلق عليك أنك لم تجد الماء فأخذ فت... ف... وتنتظر وتتوضع ثم تصلي بطهرة مائية إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد راق الوقت في هذه الصورة فقط يجوز له أن يتيمم في هذه الصورة فقط يجوز له أن يتيمم ولهذا قال إلا إذا وصل فهو استثناء من قوله ولا وقت فريضة والسبب استثناء هذه المثلة أنه غير قادر على التيمم في هذه الصورة غير قادر على التيمم في هذه الصورة بخلاف الذي لا موجود من أول الوقت ثم أخر إلى آخر الوقت هذا كان قادر أما هذا فهو غير قادر من حين تضايق عليه الوقت من حين تضيق عليه الوقت يعني هذا مسافر لم يجد الماء من الأصل لم يجد الماء ثم وصل مكان الماء ولكنه لو تيمم لو توضى لا خرج الوقت نقول تيمم وصلي لماذا؟ لأنه غير قادر على الماء فيما يعلم من الوقت فليس منه تفريط لكن الشخص الذي جالس في منزله من أول الوقت ثم لما بقي على خروج الوقت شيء يسير قال أنا لا أجد الماء هذا لا يجز له أن يتيمم ثم قال رحمه الله تعالى أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده هذه المسألة الكلام فيها تماما كالكلام السادق فحكمها كحكم المسألة السادقة تعليلا وتصويرا إلى آخره نعم نكتفي بهذا الله هذا والله أعلم صلى الله عنه نبيه عمدوا على آله وصحابه أجمعين